حال المسلمي الاقتداء به في كل أمور العبادة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في الوضوء وفي الصلاة وفي الحج فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وضوء هذا وضوء وضوء الأنبياء قبلي وقال صلوات ربي وسلامه عليه صلوا كما رأيتموني أصلي وقال صلوات ربي وسلامه عليه أن مناسك ربه المبدي على عموم المسلمين أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمور العبادة وفي كل أمر من أمور الاعتقاد وفي كل أمر من أمور الأخلاق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحراصا، كان حريصا صلوات ربي وسلامه عليه على أن يقتدي الناس به ومن ذلك كما جاء في حجة الوداع. فإنه صلى الله عليه وسلم حفظ شديدا على أن يقتي الناس به لذلك ذكر أهل العلم رحمهم الله أن من, أن من حالات حرصه أنه بات بدو الحليفة صلى الله عليه وسلم وذلك حتى يجتمع الناس ويروه وهو يلبي حتى يجتمع الناس ويروه وهو يحج وهو يطوف فإنه بات حتى يجتمع كثير من الناس ثم ثم يتوجهون معه إلى مكة كذلك ذكر أهل العين رحمهم الله كامره في الحج أنه كان يركب دابته حتى يراه الناس وحرصه صلوات ربي وسلامه عليه على تعليم أمته صلوات ربي وسلامه عليه كثير مشاق ثالثا إن دراستها ليلا حديث فيها أن العبد تكون عبادته على أكمل ما تكون فإن العبد إذا تعلم مثل هذه العديث كانت عبادته كاملة بإذن الله سبحانه وتعالى لذا عرف أهل العلم رحمهم الله باب صفة الصلاة بقولهم إن المقصودة بصفة الصلاة هي كيفيتها وأركانها وواجباتها وسونها وهذه الصفة أي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تأتي في حديث واحد فهي كما قال المبارك فوري في تحبة الأحوذ قال لم يستوعبها كل واحد ممن وصف صلاته صلى الله عليه وسلم وإنما أخذ مجموعها من مجموعهم لم يستوعبها كل أحد ممن وصف صلاته صلوات ربي وسلامه عليه إنما أخذ مجموعها من مجموعهم أي أن هذه الصفة أعني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تأتي في حديث واحد على التفصيل نعم قد جاءت في أحاديث كثيرة فيها جملة من صفة صلاته صلوات رب وسلامه عليه ولكن مجموع, هذه مجموع هذا الأمر على التفصيل فإنه جاء في مجموعة من الأحاديث ولقد ذكر الحافظ عبد الغني المقدسي في هذا الكتاب المبارك تحت هذا الباب أربعة عشر حديثاً وبدأ فيه بالحديث الأول أعني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكتهنية إلى آخر الحديث قوله قوله أي أبي قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أهل العلم رحمهم الله تفيد الدوام والاستمرار وقد تستعمل في مجرد الوقوع ولو مرة واحدة والدليل على استعمالها في مجرد الوقوع ولو مرة واحدة ما جاء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم بالفاق أنه كان يفعل كذا أو كان يقول كذا وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة فدل من هذا على أن كان قد تستعمل في مجرد الوقوع ولو مرة واحدة وإنما الأصل في كان أنها تفيد الدوام والاستمرار كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله سبحانه وتعالى كان إذا تكبر في الصلاة هذا يدل على أن الصلاة يدخل فيها بلفظ التكبير وهو المسمى بتكبيرة الإحرام وسنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى في مسائل الحديث أحكام تكبيرة الإحرام بإذن الله سبحانه وتعالى كان إذا كفتر سكت, سكت هنية في أكثر الروايات بضم الهاء وفتح النون بلفظ التصغير وهي عند الأكثر بتشديد الياء ومعنى هنية أي قليلا من الزمن ومعنى هنية أي قليلا من الزمن <تصفيق> سكت هنية قبل أن يقرأ أي قبل أن يبتدئ بقراءة الفاتحة وذلك مشعر أن هذا السؤال كان في أثناء الصلاة الجهرية أن هذا السؤال ينأبن هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في أثناء الصلاة الجهرية لأنه هو الذي يظهر فيها السكوت والقراءة فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أي, أي أنت مفد أو أفديك بأبي وأمي يا رسول الله وهل تجود هذه اللفظة مع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أي التفديح هل يجود للإنسان أن يقول لأمه أو لأبيه أو لشيخه أو لمعلمه أفديك بأبي وأمي هذا سنذكره بإذن الله سبحانه وتعالى في مسائل الحديث قال لأبي وأنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول أي هذا السكوت بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في قراءة الفاتحة ما الذي تقوله فيه وقوله أرأيت سكوتك هذه رواية مسلم وأما رواية البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى أسألك إشكاتك ماذا تقول فيه وفي رواية الحميدي ماذا ما تقول في سكتك وفي رواية الحمادي ما تقول في سكتك والمراد بها والمراد بها هنا سكوته عن الجهر لا سكوته عن مطلق الكلام والمراد هنا سكوته عن الجهر لا سكوته عن عن الكلام والقول وقول أبي هريرة رضي الله تعالى هنا هذا فيه أن أبي هريرة فهم أن هناك قولاً فإن السؤال وقع بقوله ما تقول لا بقوله هل تقول والسؤال بهل هنا مقدم على السؤال بما فإن أبا هريرة لم يسأله ويقول هل تقول بل قال ما تقول فإنه كأن أبا هريرة متقرر عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول شيئا لذلك قال ابن دق العيد حبه الله سبحانه وتعالى ولعله استدل على أصله وكان ولعله استل الأبو هريرة على القول بقيامه في لامع قراءته بالطراب إحيته صلى الله عليه وسلم صلى الله على عليه اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب وقوله الله ومعناه انه سال الله ان يباعد بينه وبين خطاياه كما باعد بين المشرق والمغرب والمباعده بين المشرق والمغرب هو غايه ما يبالغ فيه الناس في المباعده مع اولئك كذلك في المباعدة ما بين السماء والأرض. الناس يبالغون في الشيء في الناس يبالغون في الشيئين المتباعدين إما بما بين السماء والأرض وإما بما بين المشرق والمغرب. الناس يباعدون أو يبالغون في الشيئين المتباعدين إما. بما بين السماء والأرض وإما بما بين المشرق والمغرب ومعنى باعد بيني وبين خطاياي أي باعد بيني وبين فعلها بحيث لا أسعلها وباعد بيني وبين عقوبتها باعد بيني وبين خطاياي على أمرين الأمر الأول أي باعد بيني وبين فعلها وباعد أمر الثاني أي باعث بيني وبين عقوبتها اللهم نقني ثم قال اللهم نقني من خطايات كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس والتنقية أي شنه ونظر من خطايات كما تقوب الأبيض من الدنس أي من الوفر يعني نقني أزل عني الذنوبة بمحو, بمحو أثرها معنى نبتني أي أزل عني الذنوب بمحو أثرها وهذه الجملة تدل على أن المراد بذلك الخطايا التي وقعت منه صلى الله عليه وسلم هذه الجملة تدل على أن المراد بذلك الخطايا التي وقعت منه صلى الله عليه وسلم لأنه قال نقني منها كما ينقى الثوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أي كما يغسل الثوب الأبيض إذا أطابه الدنس فيرجع أبيضا وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأبيض لأن الأبيض هو أشد ما يؤثر فيه الوسخ بخلاف غيره من الألوان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصوف الأبيض لأنه أشد ما يؤثر, ما يؤثر فيه الوسخ بخلاف غيره من الألوان وهذا ظاهر أن الذنوب التي فعلها يطيل الله أن ينقض أن ينقض منها وبعد التنصيتي قال صلوات ربي وسلامه عليه اللهم أغسني من خطاياي بالماء والثلج والبرد فهذه ثلاث جمل الجملة الأولى في قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب في المباعدة أي لا أفعل الخطايا ثم إن فعلتها تأتي الجملة الثانية يطلب من الله أن يفعل الخطايا ثم إذا فعلت الخطايا جاءت الجملة الثانية اللهم نقني. من خطاياي كما يلقط الثوب الأبيض من الدرس. ثم إن فعلتها فنقني منها. ثم تأتي الجملة الثالثة: اللهم اغسني اللهم اغسني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أي أي أزل آثارها بزيادة بزيادة التقشير بالماء والثلج والبرد. فالماء لا شك أنه مطهر لكن الثلج والبرد مناسبة ذكره مع الماء أن هذه الذنوب آثارها العذاب بالنار والنار حارة والحرارة يناسبها في التنقيه منها الشيء البارد فالماء فيه فيه للتنظيف والثلج والبرد فيه للتبريد فهذه ثلاث جمل الأولى اللهم باعد بيني وبين خطايات أي لا أفعل الخطايا والثاني إذا وقعت في الخطايا اللهم نقني منها والثالثة اللهم أذل آثارها بزيادة التطهير بالماء والثلج والبرد وهنا مسألة على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا هل يقال إن, إن الخطأ يقع من النبي صلى الله عليه وسلم ام لا على حديث ابي هريرة رضي الله تعالى, رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي معنى هل يقال انا الخطأ يقع من النبي صلى الله عليه وسلم ام لا الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اami من خطاي قد استborgر فاضح الى نفسه وكان يقول صلوات ربي وسلامه عليه اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة وأوله وآخرة وأوله وعلانيته وسرة وقال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فدل من هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع ولكن الشأن كل الشأن هل هذه الذنوب تبقى أم لا قال الشيخ بل عثيمين رحمه الله سبحانه وتعالى في الشرع الممتع الجواب لا فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الإقرار على الذنب النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الإقرار على الذنب ومغفور له بخلاف غيره فأنه يذنب وقد يقر يقر على ذلك ويستمر في معصيته أي غيره صلوات ربي وسلامه عليه وقد لا يغفر له أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا ضد أي ينبر أي ينبر عليه مهما كان الأمر كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي من ضاة أزواجك والله غفور رحيم قال الشيخ هذا فصل الخطاب في هذه المسألة التي تنازع الناس فيها لكن هناك من الذنوب ذنب لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم منه وهو الكذب والخيانة لأنه لو قيل بجواز ذلك عليه لكان في ذلك قد في رسالته عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن يقع ذلك منه كذلك أيضا هو معصوم صلى الله عليه وسلم مما يخل بأصل العبادة وأصل الأخلاق كالشرك وكالسفات في الأخلاق مثل الزنا وشبه لكن الخطايا التي بينه وبين ربه هذه قد تقع منه ولكنها خطايا صغيرة تكفر وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قلت ذلك أي الشيخ بن عثيمين يقول عن نفسه قلت ذلك لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن كل شيء وطف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه به من الذنوب فالمراد ذنوب أمه لا ذنبه هو وهذا قول فيه ضعف بلا شك لأن الله قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والعطف يقتضي المغايرة وليس في ذلك أي قدح في مقام النبي صلى الله عليه وسلم فإن كوله يقع منه يقع منه الذنوب الصغيرة ولكنه صلوات ربي وسلامه عليه لا يقر عليها ثم هو مغفور له وما أكثر ما يكون الإنسان منا بعد المعصية خيرا منه قبلها يقول الشيخ رحمه الله وما أكثر ما يكون الإنسان منا بعد المعصية خيرا منه قبلها وفي كثير من الأحيان يخطئ الإنسان ويقع في معصية ثم يجد من قلبه انكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى وإناب إلى الله وتوبة إليه حتى إن جبهه يكون دائما بين, عين بين عينيه يندم, يندم عليه ويستغفر الله سبحانه وتعالى كلما تذكر لقد يرى الإنسان ولكن في المقابل قد يرى الإنسان نفسه أنه مطيع وأنه من أهل الطاعة فيصير عنده من العجب والغرور وعدم الإنابة إلى الله ما يفسد عليه أمر دينه فالله عز وجل حكيم قد يبتن الإنسان بالذنب ليصلح حاله كما يبتن الإنسان بالجوع لتستقيم صحته وهل حصل لآدم عليه الصلاة والسلام الاجتباء إلا بعد المعصية والتوبة منها كما قال الله سبحانه وتعالى ثم اجتباه ربه أي بعد أن أذنب وتاب اشتباه الله سبحانه وتعالى فتاب عليه وغدا وانظر إلى الذين تخلفوا في غزوة تبوك ماذا حصل لهم لا شك أنه حصل لهم من الإيمان ورفع الدرجات وعلو المنزلة ما لم يكن قبل ذلك وهل يمكن أن تن يمكن أن تنزل آيات تتلى إلى يوم القيامة في شأنهم لولا أنهم حصل منهم ذلك ثم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى المهم إن المهم أن الإنسانة غير معصوم من الخطأ ولكن الأنبياء معصومون مما أشرنا إليه ومعصومون من الإقرار على الصع من الإقرار على الصعاب بل لابد أن يتوب منها انتهى سلامه رحمه الله سبحانه وتعالى هذا الحديث فيه مسائل المسألة الأولى في قوله كان رسول الله إذا كبر في الصلاة وذكرنا أن المقصود بكبر في الصلاة أي تكبيرة الإحرام فما هو حكم تكبيرة الإحرام وهذه هي المسألة الأولى وقبل التكلم، وقبل التكلم في في حكمها نقول سميت تكبيرة الإحرام بهذا الاسم لأن الإنسان يدخل بها في حرمات الصلاة. سميت تكبيرة الإحرام بهذا الاسم لأن الإنسان يدخل بها في حرمات الصلاة فيحرم عليه ما كان قبلها مباحا له كالكلام والشرب والحلق. لذلك ثميت تكبيرة الإحرام أما حكمها فقد نقل النووي رحمه الله وابن هبيرة وابن قدامة وابن مفلح وغيرهم اتفاق الفقهاء على أن تكبيرة الإحرام من فروض الصلاة لا تنعقد الصلاة بدونها فلو تركها المصيح فهو نمدا لم تنعقد صلاته نقدا نووي وابن ذيرة وابن قدام وابن مفلح وغيرهم فقط العلماء كما الله سبحانه وتعالى على أن تكبيرة الإحرام من فروض الصلاة لا تنعقد الصلاة بدونها فلو تركها المصلي سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته وهذا وهذا الارتفاع ناقش بعض أهل العلم وهذا الاتفاق ناقشه بعض أهل العلم فقد نقل السفرين رحمه الله سبحانه وتعالى في شرحه على العمدة أن بعض أهل العلم قال بسنية تكبيرة الإحرام أن بعض أهل العلم قال بسنية تكبيرة الإحرام ثم نقل كلام ابن المنذر رحمه الله وذلك وذلك قوله لم يقل به أحد غير الزهري أي لم يقل بثنية تكبير الإحرام غير الزهري ونقله غيره عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك فإن ابن المنذر رحمه الله نقل عن الزهري ونقل غيره كذلك عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك أنهم كلهم كانوا يقولون إن تكبيرة الإحرام سنة ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله سبحانه وتعالى في الفرح قال ولم يثبت عن أحد منهم أي عن من سبق الزهري وسعيد بن المسيب والأوزاع ومالك قال ولم يثبت عن أحد منهم تطريحاً وإنما قالوا في من أدرك الإمام راكعا تصح تكبيرة الركوع إذا نوى بها تكبيرة الإحرام تصح تكبيرة الركوع إذا نوى بها تكبيرة الإحرام ويفزئه تكبيرة الركوع عند تكبيرة الإحرام فالقول بأنها سنة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يثبت عن أحد منهم تصريحا تصريحا في ذلك فيسلم لنا والعلم عند الله الاتفاق الذي نقله النووي وابن قدامة وابن هبيرة وابن مفلح رحمهم الله سبحانه وتعالى من أن تكبيرة الإحرام فرض من, من فروض الصلاة إذا تقرر هذا فهل يصح للمصلي أن يكبر تكبيرة الإحرام بلفظ آخر كان يقول الله الأعظم أو الله الأكبر أو الله الأجل نقل أن الله والقرافي في في الذخيرة وقبله منذ المندر الإجماعة على أن الإحرام ينعقد بقوله الله أكبر على أن الإحرام ينعقد بقوله الله الله أكبر مرة واحدة ثم أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في غير لفظ الله أكبر بالإجماع عند العلماء رحمهم الله أن دخول الصلاة يكون بلفظ الله أكبر وأما ما عدا لفظ الله أكبر فإن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أطوال ثلاثة القول الأول أن الصلاة لا تنعقد إلا بقول الله أكبر أن الصلاة لا تنعقد إلا بقول المصلي الله أكبر وبهذا قال المالكية والحنابلة القول الثاني أن الصلاة تنعقد بقول المصلي الله أكبر والله والله الأكبر أن الصلاة تنعقد بقول المغلي الله أكبر وبلفظ الله الأكبر وهذا قول الشابعية رحمه الله سبحانه وتعالى القول الثالث أن الصلاة تنعقد بكل ذكر يقصد به تعظيم الله سبحانه وتعالى كقوله كقول الله أجل أو الله أعظم أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو سبحان الله أو بأي اسم شاء فقوله الرحمن أكبر أو أجل أو الرحيم وهذا قول الحنفية رحمه الله سبحانه وتعالى فعندنا في هذه المسألة ثلاث أقوال القول الأول قول المالكية والحنابلة أنه لا تنعقد إلا بلفظ الله أكبر. القول الثاني قول الشافعية أنها تنعقد بلفظ الله أكبر وبلفظ آخر الله أكبر. القول الثالث وهو قول الحنفية قالوا إنها تنعقد بكل ذكر يقصد بها يقصد به تعظيم الله سبحانه وتعالى. كقوله الله أجل أو الله أعظم إلى, إلى آخر ما ذكره الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول الأول وذلك لما ثبت عند الترمذي وأبي داود أن النبي صلوات ربه وسلامه عليه قال تحريمها التكبير أن رسول الله صلوات ربه وسلامه عليه قال تحريمها التكبير وكذلك ما ثبت في حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت الصلاة تكبر صلاتي تكبر ما سبته وكذلك ما سبته نعم نعم الصوت واضح نعم نعم بارك الله فيكم نعم وكذلك ما ثبت في الحديث المتفق على صحته في قوله صلواته ربي وسلامه عليه إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وهذه أوامر منه صلوات ربي وسلامه عليه والأمر يدل على الوجوب وهذا الوجوب بهذا اللفظ الخاص وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي فهذا اللفظ محل توقيف لا يصح للعبد أن يتلفظ في صلاته بغيره المسألة الثالثة حكم التكبير أعني تكبير الإحرام بغير العربية حكم تكبيرة الإحرام بغير العربية اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين القول الأول أنهم قالوا إن كان يحسن المصلي العربية فلا يصح له أن يكبر بغيرها إن كان يحسن المصلي العربية فلا يصح له أي أي يكبر بغير هذه اللغة وإن لم يحسن اللغة العربية لزمه تعلم التكبير ما لم يخشى ما لم يخش فوات الوقت أو عجز عن تعلمها هذا القول الأول إنه أن على أن على المصلّي أي أن يكبر هذا التكبير باللغة العربية إلا إذا خشي أن فوات الفوات الوقت أو عجز عن التعلم فإنه يصح له أن يكبر راء باللغة العربية ولكن الأصل أن يتعلم هذه هذه هذا التكبير باللغة باللغة العربية وهذا هو قول المالكية والشافعية والحنابلة هو قول صاحبي أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد بن حسن القول الثاني أنه يصح التكبير بغير اللغة العربية وهذا هو قول أبي حنيفة رحمه الله سبحانه وتعالى والراجح هو القول الأول أنه لا ي... لا يصح أنه لا يصح التكبير إلا باللغة العربية هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله سبحانه وتعالى على ذلك ما ثبت سبَتَ عَرْسُ اللَّهِ صلوا كما رأيتموني أصلي فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بالعربية ولم يعدل عن ذلك صلوات ربي وسلامه عليه كما قال الماوردي رحمه الله في الحاوي وكما قال أبو قدامة في المغني ثانيا لأن الصلاة تشتمل على أذكار وأفعال فلما لم يصح العدول عن الأفعال إلى إبدالها مع القدرة كذلك لم يصح العودة عن الإذكاء عن الأذكار إلى إبدالها مع القدرة، كما أنه لا يصح للإنسان أن يعدل عن الفعل إلى آخر مع القدرة، فكذلك لا يصح للإنسان العديا مع ضمير على القول الاجتهاد في الشيعة. أما لم يحسن اللاجمد الألف بالتكبير بالعربية فهو يصحه كذين ولم يجتهد في تعلمي. التكبير باللغة العربية فإن الله لا يكلف نظرنا فإن الله الذي دعالها يريرني معنا وهو وهذه الثالة هي ألح. وقبل ذي حفظ ما كنته هو أن كنت يقول إنسان اللهم واعد بيني وبين خطايات بعد تكبيرت الإحرام العلماء كمه الله تبثوا في هذا الأدعاء أكوال إنسان قول أقول إن عاش سنة. إن عاش سنة، وهذا قول نفية والشافعية وهو المذهب الحايل. القول الأول أن دعاء الاستح سنة، هذا قول نفية والشافعية واللي هم عند حنابلة. القول الثاني أن دعاء الاستح واجب، وهذا القول الرواية الثانية على الحامي. القول الثاني أن الاستدح يجب هذا القول وراية. النبي لا وحماهم الله تعالى.القول الثاني أنه لأن دعاء الافتتاح ليس بواجب لنا، ليس بواجب لنا، بل نصلي لا يستح، بل نصلي لا يستح مطلقاً.هل تقول قراءة بتكرير ولا يستفتح؟ وهذا هو قول قولك صحيح الله تعالى.فالأقوال الثلاث في حكم دعاء الافتتاح. القول الأوضع أنه السنة هو قول جمال أهل العلم حنفية والشبيحية مثل حنابلة القول الثاني أن دعاء التفاح راجع وهواية الثانية عند فتح القول الثاني أن دعاء التفاح سبي راجع ولا سنة وأن المسلس لا يستفتح مطلعا بل أنه بعد ثلاثة الحرام يقرأ الفاتح وهذا هو قول الإيماني مالك رحمه الله سبحانه وتعالى الراب هو العلم عند الله هو القول الأول وذلك العيد اللي دعنا وفعله يدل صلاة ربه عليه عليه على سنية الوجود كذلك. الذي على السنين ما جاء في حديث صفة له فإنه لم يلقوه وما عمله لو كان فدع عنه عاد فحدث ما جف هو من السنين هذا اللي في صلاته إذا غارس هل عاد فتاع أم سرب هل يغار هل تفتاع أم س أسر بيسرب الإنسان في السر اتفق الصحابة عليهم الله سبحانه وتعالى على استعباد الافترار به على استعباب الإصرار به فأنه لا يجهر به المصلي في قلاته لا إمام ولا غير الإمام لا إمام ولا غير الإمام وهذا الإестеفاء منقول على من نقل مشروعية اكتفاح يعني أن مالك خليه الله لا ينقل هذا الاستفاح لأن مالكا في أطل المسألة لا يجب الاستفاح وإنما الاتفاح هذا منقول على من يقول بجعار الاستفاح فإنهم كلهم قالوا إن السنة في دعاء الاستفاح هو الإسراء لجهر لذلك قدر إمام وحمد رحمه الله وليجهر الإيمان بكتاح قال وحدي مهر ويمام بكتاح قال أهل القدام وعليه آمة أهل العلم قال نقدام وعليه آمة أهل العلم أي أنه قالوا بمشروعية دعاية بكتاح قال ذلك أن النبي الله عليه جهر كل أهل من حقيقي معنا سكت إنه إنه لو إذن الله أحكظه الله عنه أن ينهي المهجة أثبت أي حسن جه مقاطر على رفضاته تذلك يعلمنا كما سبت إنه بحيبة بإذناء صحيح طيب الروي عنه يزيعنا ذاك ويمنائيا يزيعنا ذاك ويعلمنا الله تعالى وارضاه إنما كان يعلمنا الاتفاعة المثل الغور الاستفاعة وسفled اما انواع الاستفتاع فقد ذكر أعضا هذه العلم ثمانية انواع الاستفتاعات ثمانية صياغ استفتاعات ودع رحمه الله, الله ثمانية صياغ الاستفتاع نظر منها في هذا المقام ثلاثة صياغ من صياغ الاستفتاع وهي الصيغة الاولى ما جاء في الذي معنا اللهم ابعدينهorsch queracoيا كبعد بين المنك والمهي الشيطة لmaking هذه هي صح صياغ اثنان ثاني مجيحه عمر المقطع رضي الله عنه وارضاه انه كان يفتتح صلاته سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعجد ولا الهك قال الشيخ عبد الله الله وهذه الصيغه أخوها قال رسول الله رحمه الله هذه ف خلنا بعقله هذه حقيقه ارفعه امروفه على المقطع رضي الله عنه وارضاه الصيغه فيها ما في حديث عبدالبي صلى الله تعالى عنه وراء عن صلى الله عليه وسلم أنه كذا قام إلى الصغة قالوا اجهت وجهي الذي فقط من الأرض حنيفة ومآناد الفريقين إن قلات نسكي ومحيايا وما مات إلا رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت ونو المسلم رضا للسلام رحيم الله صحيح قال شيخ رحمه الله تعالى لأي أن تعيث أما هو صحيح فلا تتوقع تبتاع الصلاة الأقل ما على الله، ما كان الله، ويلي ما كانت على الله، والثالث ما كان دعاء للعبد، والثالث ما كان دعاء من العبد. قال شيخ الإسلام رحمه الله أنواع الاستفخاء الصلاة النور الأول وهي, وهي أنواع زكار مغلق بعد رأس أعلى هذه أنواع ما كان سلام على الله ويلي ما كان ضمن العبد. عن عبادي أن عباسها والثالث آآ من العبد فيكون على التقير ذكروا الشفاء أفضل أن أفضل أنواعي السفاحات ما جاء في حديث عمر حال الله وحمدك أن أخي أنا في سنة أفستع ثم يريه ما كان خرراً من عبدي عن عشفتي وذفي قولي وجه وجه للذي وطسراتي مدار ما جاء حديث عمر ثم بعدها أكاد عمر ما كان من العمر وذلك جاء الله أبايني الخطايات تبعك من أنقف المرض ومع ذلك الرحلة وقال بحليفة اختار اجتحاء عمى بن طاقه الله تعالى عنه رحمة الله قال ابو حليفة رحمه الله اختار اجتاع ابن طاقه الله تعالى عنه وهذا حديث عنه حديث الخطاء عنه مرور ومروعا قد عنه موقفا فقد جاء أخذها عند مدفعه أم الموقف أم الموقف عند الملمي في الحين لكنها دوره الله عز وجل قال عجل نعي إن نعي طع ببين إكلابه وبين عمر هذا جديد مقوف طعسنا طع بعده تبروذه وعمر فإن عرف لفلا من وهجا في صحيح اللي قال الله والله لا كلامه و... إن نص إما هر عرض الله علا هذا رح يعلن إن علا إن لين إن مورده أترى هذا أرد علاذا لذة ساحة في رأيه لكتامها هذه معناه مقفل حسب عمر مقوف عند البيع شيء وقع طقط والعقد والباقي تابع عمر بن الخطاب ان البيع في هذا هذا الباع صح المعروف زي والحال ضغطني قم قيم الغرب والحضور والبيع ان الله سبحانه وتعالى اذا ذكر حديث حادثه وقوع صح حديث وقع فاعله